وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته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 بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إِلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 وسنجز الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة, ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين وما محمد صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكلين منطق أيها الإخوة كثيرون في هذه الأمة اليوم لا يكادون يفقهونه وان ترتلوه وتلوه تلاوة, تلاوة أماني أيها الإخوة لا يعقلون منها إلا حرفها دون معناها فضلا عن مغزاها أنفار وجماعات وفرق وطوائف من الناس يرون أن الزعيم أيها الإخوة إذا ذهب فقد تهتمت الأمة وضاع السبيل والتاثت حالها ولم تعد تدري شيئا هؤلاء لا يمكن أن يفقهوا هذه الآية لا يفهمونها والآية ليست في زعيم أيها الإخوة من الزعماء الهباء ولم يقدر لهم إذا وزنت الأمور بالقصاص المستقيم تتيتم الأمة ويلتاث أمرها إنهم قضوا أو ذهبوا أو عزلوا أيها الإخوة الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن زعيم شعب بل زعيم أمة في كل مراحل تاريخها وأدواره زعيم هذه الأمة إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو نبي بشير ونذير أيها الاخوه يوحى إليه بالحق المبين والهدي المستقيم ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول لو ذهب وقضى صلوات الله عليه فالأمر مشتمسك. يمكن للأمة أن تتابع أيها الإخوة لأن المنهج محفوظ والأمة راشدة والأمة واعية ليست أمة من القصر والصبيان والعيال امه فيها رجالها وفيها نساءها وفيها كبراءها وفيها ذو شوراها واصحاب حكمتها ورؤاها وهكذا هي الامم الراشدة لكن القضية أيها الإخوة والأخوات أن الجاهلية عادت من جديد وتسللت واقتعدت مكانتها في ضمائر المسلمين وفي عقولهم في تراثهم في فقههم في علمهم في موازينهم والمؤسف أنها لم تتسلل أو لم تعد متسللة من باب العامة والطوام انما أيضا من باب الفقه والعلم وعلى أيدي العلماء والفقهاء والأئمة عادة الجاهلية ومن أقبح صور وفصول هذه الجاهلية الفصل الذي نعته مولانا الشيخ محمد الغزالي المعاصر طيب الله ثراه وعلى في الجنة مقامه ولم يسبق إلى هذا النعت الموفق تماما بالوثنية السياسية ليست الوثنية فقط أيها الإخوة في قضايا الاعتقاد الصرف بما يختص بوحدانيه الله وفرادته سبحانه وتعالى انما ايضا في باب السياسه حين يؤله بشر من لحم ودم او يوشك الناس ان يؤلهوا على كل حال اعترفوا ام لم يعترفوا انهم يؤلهونه هم يعاملونه ويطلبون معاملته على انه اله يحيي ويميت يرفع ويخفض يمنح ويمنع ايها الاخوه لا حساب عليه ولا مساءله له ولا نقد له فعل ما فعل هل إله هؤلاء يتخوضون بل يتورطون ايها الاخوه في وثنيه حقيقيه دون ان يدروا فلا بد ان يشعروا لا بد ان يقال لهم استيخذوا انتم تعبدون هذا الرجل من دون الله تبارك وتعالى الله عز وجل في سوره براء قال في حق أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دود الله والمسيحة ابن مريم اتخذوا المسيح واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا والمسيحة ابن مريم يروي الإمام الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو يتلو هذه الآية من سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يتلوها في رواية عند غير الترمذي بزياده فقلت يا رسول الله عدي استفصل أو اعترض حتى اعترض مستفصلا يا رسول الله إنهم لم يعبدوا إنهم لم يتخذوهم مأربابا قال أنا رست مع هذا الحرف طبعا عدي لم يكن إيه مسلما ساعة إذ بدأي أنه قال أه؟ والصليب معلق في عنقه فلما راه النبي قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن لذلك اعترض كالمستفصل انهم لم يتخذوهم اربابا لا يوجد ايها الاخوة حبر يعبد من دون الله لا يوجد قص ولا حتى بابا يعبد من دون الله هذا غير صحيح لم يحدث هذا التاريخ وإلى اليوم لم يحدث، والقرآن يقول اربابا اتخذوهم اربابا فانظروا الى القرآن و فهم من انزل على قلبه القرآن صلى الله عليه وآله يقول عليه الصلاة وأفضل السلام أليسوا قد احلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموا فتلك عبادتهم وهذا اللفظ ليس عند الترمذي فتلك عبادتهم عند غيره كالبيهقي رحمه الله تعالى عليه هل هي العبادة إذن هناك أيها الإخوة هناك مرجعية للأمة لا يتخطاها أحد لا عالم ولا حبر ولا إمام ولا عامه فإن تخطاها أحد أيها الإخوة كان ربا ومن استمع إليه ودان بحكمه فقد اتخذه ربا من دون الله والعياذ بالله هذا القرآن ليس كما نظن بعض المسلمين اليوم يظن أنه بمجرد قوله لا إله إلا الله نجا وانتهى كل شيء يفعل ما يفعل ويعتقد ما يعتقد يقول أنا من أهل لا إله إلا الله يا أخي أهل كل ما يحل يمكن أن ينقض أليس كذلك؟ وإلا ما معنى أن يؤمر الرسول ومن معه بأن يستقيم كما أمروا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لم يخيره وهذه الآية شيبت رسول الله شيبتني هود وأخواتها فأما الموضع الذي شيبه وعجل بالشيب إلى رأسه يغزوه صلى الله عليه وآله واصحابه فهي هذه الآية فاستخم لم يقل كما أحببت كما هويت كما اشتهيت كما شئت كما استطعت وقدرت إنما قال فاستخم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا الخروج عن حد الاستقامة طغيان انتبهوا عبادة الشيطان طغيان عبادة كل طاغوت وهو ما عبد من دون الله فهو طاغوت لذلك الحاكم قد يكون طاغوتا القاضي قد يكون طاغوتا المفكر والفلسوف والمصلح قد يكون طاغوتا كل ما يطاع ويعبد من دون الله وعلى الضد من أمر الله وشرعه فهو طاغوت والذين يعبدونه إنما يعبدون طاغوتا قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير مجاوزة الحد طغيان هذا الحد ملزم للجميع بما فيهم أيها الإخوة وبما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعمور استقم كما أمرت ومن تاب معك ما في ما في استثناءات أيها الإخوة حجب لأمر هذه الأمة والله حجب لا يخضى منه العجب جاءوا ليس إلى الرسول إنما إلى أنفار من أصحابه بعضهم غير وبدل وأسائل الإسلام وأهله وشرعه ومنهجه ورؤيته فقالوا صحابه لا نتكلم فيهم ولا نسمح بالكلام فيهم والكلام فيهم علامه الزندقه وعلامه النفاق وعلامه الكذب ويا للعجب أيها الإخوة يا للعجب العاجب وكان القران لم يتحدث عن منافقين في الصحابه وكان الرسول لم يقرر ان في اصحابهم منافقين عن النفاق ان تتكلم في اي صحابي حتى لو كان منافقا حتى لو كان طاغيه ايها الاخوه طاغيا عن امر الله وغير وبدل حتى لو حذرنا منه رسول الله حذرنا منه مرة وعشر مرات وقال احذروا من هؤلاء سيبدلون ديني والحجيب أن الشيخ الألبان المعاصر ولعلي ذكرت هذا قبل إيه؟ فترة أيها الإخوة صح حديث أول من يغير سنتي رجل من بني أمية معاوية طبعا الألبان قال حديث صحيح وأكد الالباني أن معاوية غير سنة الرسول النبي حذر يعني لم يبقى إلا أن يذكره بالإسم ثم يقول لك زندقه ونفاق أن تتحدث في أي صحابي قتل سرق غير الدين بدل السنة ألب المسلمين بعضهم على بعض بقى على إمام الزمان فعل أفاعيل أورثنا كل هذه المسائخ والمساخر من النفاق والعجيب أيها الإخوة أن النفاق كان مذكورا بين الناس وهو مذكور في كتاب الله وعلى الرسول رسول الله ومحذر منه في صور أيها الإخوة أياما أيام كان رسول صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس النبي حي يرزق بين ظهرانيهم وفي نفاق ينجم ويحذر منه ويتلى فيه قرآن فلما توفي الرسول يا للعجب صارت طريقة المسلمين في التفكير صفة الأمة ورهقت ورقت وهي الآن كلها طبق واحد من المخلصين ممنوع تتحدث في أي صحابي انتهى خلاص إذا في منافق مات آه كأنه سبب النفاق يعني وجود الرسول لما كان موجود صاحب النور النور المبين أيها الإخوة كان فيه نفاق بس لما مات الرسول وأجى منهم دونه وكل من تلوه دونه حتى الخلفاء الرشيدون لا أحد قد برسول الله قال لك الآن الأمة ما فيها نفاق الحمد لله الآن الأمة صفت يعني إيه العلة في الرسول يعني في وجود الرسول طبعا لا أحد يقول هذا لكن لا أحد يتفطن إلى أن وجود رسول الله بنوره الذي أضاء منه كل شيء في المدينة يقول أنس كما أي ثبت عنه لما جاء رسول المدينة في الهجرة ايها الإخوة قال والله لقد أضاء منها كل شيء فلما توفي لقد أظلم منها كل شيء فوجود النور في نفاق نعم يعني وجود الرسول ليس عصمة من ان يكون في اصحابه انفار من المنافقين والقران ذكرهم والنبي ذكرهم ويعلم بعضهم ولم يعلمه الله ببعضهم الاخر وعليس كذلك في كتاب الله الله يعلمهم تبارك وتعالى لم يشاء الا ان يهتك استارهم لا تتكلم بعدين صحابي حتى وان نافقوا وبدل. بدل ها؟ ممنوع ها؟ ان تتكلم وان تجرح نوع من تقديس الاشخاص اليوم. نوع من الوثنيه والعياذ بالله يخالف المنهج ثم لا يتكلم فيه ولا يحذر من فعله طبعا هذا أورثنا أيها الإخوة أن قام أحد مشايخ العصر الآن هو شيخ مشهور وله منبر وله أتباع شيخ مشهور جدا في بلده ويمكن أن تسمعوا هذا في الإنترنت قشوا اكتبوا لن أذكر أسماء شيء فضيح جدا لو سألت الآن أي صغير من أولاد المسلمين وصبيانهم ما هو أعظم ذنب يلقى العبد به ربه الكل الكل سيقول الشرك الكفر لا لا لا يقول لا العبد المسلم مش العبد الكافر انا قصدي شيء هسه اقول انا قصدي العبد المسلم انا خاطر المسلمين جميل اعظم ذنب يلقى العبد به ربه قتل النفس المحرمه بعد الشرك قتل النفس المحرمة. بعض الناس قال ترك الصلاة لا الأرجح والأصح قتل النفس المحرمة. وفيه من ما ليس في غيري بعد الشرك أعظم قال لك لا أعظم ذنب الله به انك تتظاهر ضد الحاكم ضد النظام او تؤيد او تشارك او ترضى عدنا الان احمد مطر والمحاسبة حتى على النيات والدخائل والضمائر ترضى كيف تعرف انني ارضى او لا ارضى والأحوة. قال لك لن تلقى الله بذنب اعظم من هذا الذنب انك تتظاهر او تشارك او تؤيد او ترضى بمن ايه يفعل هذه الافاعيل المنكره يعني واضح الجزاء في جهنم خالدا مخلدا الا ان يشاء الله معنا. هذا اعظم ذنب يعني شوف كيف التحريف والتزييف وعن لله طب في الدنيا يا مولانا في الدنيا ايش الجزاء قال الجزاء للحاكم ان يتصرف مع هؤلاء بما يراه من قتل او سجن او اباده او اي عقاب يراه اسمعوا الفخ ما شاء الله شيخ في الثمانين من عمره وقضى حياته في العلم والكتاب والسنه وهذه فتوى هذه الفتوى لا يعطيها رجل أنا اقول عند ذره من ضمير ديني صاحب لا يمكن ان يقال لحاكم انت مطلق السراح والتصرف تستطيع ان تقتل وان تبيد ما الفرق قال يقتل او يبيد يعني الاباده الجماعيه طبعا لا يقال إيه أباد فردا صحيح؟ أباد خضراءهم هم؟ الإبادة للجماعة قال تستطيع تقتل إيه بالمفرق؟ بالقطاعي تستطيع أن تقتل إيه؟ بالجملة ها؟ قتل مجموعيا قتل، إبادة، سجن لا أدري، لا لو قال سجن لا يفرق بين الإسم والمصدر لا أدري، آه أنا أقول السجن آه قال السجن وأي شيء يراه الحاكم ترى لو سمع هذا احد الغربيين ماذا سيقول سيقول هذا دينكم حق للعالم ان يكفر به وبكم هذا دينكم هذا شرعكم هذا مفتيكم هذا فقيهكم هذا نفسكم مش معقول يا اخي طب وين الفصل بين السلطات المفروض ان يتولى هذا القضاء اليس كذلك ليس السلطه التنفيذيه لا هو يعطي السلطه التنفيذيه ولي الامر الحاكم السلطان الحاكم له ان يفعل ما يشاء أين هذا الشيخ؟ عف الله عنه وعن الإمام الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وعلى فكرة الشعبي كان من ضمن الذين خرجوا في ثورة ابن الأشعث، خرج، أي حامل السيف على ظل بنو أمية من الخارجين، الشعبي، عامر بن شراحيل، الإمام الكوفة، متوافق سنة ثنتين ومائة الهجرة، الشعبي حين بلغه أن الزهري حدث الوليد بن عبد الملك بحديث. إنه لا ينبغي الإمام للحاكم يعني أن يناشد ولا يكذب ولا يدعى باسمه قال لعنة الله على الزهري إن كان حدثه بهذا لعنة الله على الزهري قال الزهري محمد بن مصري بن شهاب الزهري إمام المحدثين في عصري قال إن حدث الظالم بهذا فلعنة الله عليه ما هذا هو أين هم سفيان الثوري الذي قائله المنصور يا سفيان يا شيخ لما لا تأتينا نلزمك أن تأتي لا تأتي قال لاني سمعت الله يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا دخولي عليك ركون إليك لا أدخل عليك لا أريد أن أزورك ولا أن أراك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار نعود إلى رسول الله وإلى أوثان الأمة الحمد لله الرسول لم يستحل وثنا لا في حياته ولا بعد وفاته وهو الداعي المستجاب الدعوه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اب يعبد لا في حياتي ولا بعد موتي الى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى آه. الرسول مأمور بالاستقامه كما امر كيف الحاكم كيف الخليفه كيف العالم ابن غصب عن ابوه بده يكون مأمور بالاستقامه يا أخي ايش هو يعني هذا الحاكم هي اعظم الرسول لكي لا ابدو مبالغا او منفعلا احب ان اقول لكم ادخلوا على الشبكه العنكبوتيه كان فيها من نسيج العنكبوت والعناكب تذكرنا وإنهذا سوف ترون من يرم أنفه يسخط ويغضب ويحزن لمجرد مطالبة أن يحاكم الرئيس الفلاني أنتم جماعة تائهون أنتم جماعة كذا وكذا رئيس هذا زعيم الأمة زعيمكم هذا قال نعم ظلم وتعدى هذا. يعرفوا أنه ظلم وقتل وانتهك الاعراض وصلب الحريات وترك الدنيا خرائب ومسائخ قال آه لكن يبقى الزعيم ما معنى هناك منطق ثاون خلف هذا الكلام هذا الرجل وثني كيف يمكن ان ينسلك في الدماغ ان الزعيم تبيعه ويحاكم ها ولا يوقف في التخشيب بعدين في الاول وبعدين يحطه في السجن ممكن يعدم كمان مصيبه حاكم حاكم لا يختص منه هو لا يحاسب لا يسال يعني اله انظروا انا استطيع ان افهم ايها الاخوه ان الحكم وللسلطه المطلقه سكره توسوس لأصحابي لاصحابه الملك المطلق والسلطه المطلقه توسوس لهم بالتاله والتجبر بحيث يرون اماثل قومهم اقزاما ومن دونهم هباء هم لا ولا واحد في الامه عنده في الشعب له قيمه يرون العمالقه في, في امته اقزاما اما من دون العمالقه فلا يراهم الا هباء هذا ان راهم اصلا لا وزن السلطه السلطه المطلقه افهم هذا لكن لا استطيع ان افهم ان ياتي صعلوك من الصعاليك الذين داسهم هذا الظالم ايها الاخوه بطغمته وزبانيته ولا يزال يدوسهم ويدوس على كرامتهم الماديه والمعنويه لكي يدافع عن تاله وتجبر هذا الحاكم الله عز وجل يقول الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه في واحد دخل نفسه برب العالمين ابراهيم يقول له ربي الذي يحمد قال له انا وحي الله زي الله شيء شو شيء الفرق يعني الله قال ليش السبب هذا الرجل أيها الإخوة ها حسب عنه العقل ما في أنته عقل جن هذا النبوذ مجنون مثل كل مجانين الطواغيت في دنيا العرب وفي دنيا أيها المسلمين اليوم هو تقريبا لم يبق من هؤلاء إلا في دنيا المسلمين العالم كله بدأ تحرر لكن ما زال لسه ما زال في ديار الإسلام مثل هؤلاء المتجبرون المجانين منفلتون العقال قال تعالى السبب أن آتاه الله الملك يقرر القرآن ليش هو هو جعل نفسه عيار من عيار الله أستغفر الله العظيم وقدره من قدر الله ومقامه من مقام الله مدألة لأنه في عنده ملك الملك اسكره هو أذكى من كل أمته هو أحكم من كل أمته شروى نقير من بلائه وجهاده ان جاهد أو أبلا تبهى وبعضهم لم يجاهد ولم يبل شيئا اليس كذلك؟ بعض هؤلاء الزعماء والله لم يطلق طلاقة واحدة في سبيل وطني أجي هيك على الحكم في ليلة مشؤومة امتد بها الظلم إلى اليوم هذا شلوان خير مما قدم يجعله أيها الإخوة يرى لنفسه مصوغية أن يذبح الشعب كله لأن المناضل أنا المجاهد اللي قدمته سويه يا أخي لا شكر الله سعيك ولا سعي أمثالك يا أخي الناس ماتت وأولادها ماتت في سبيل الوطن كذا ما هو أحد إيه أراد إيه؟ أن يستعبد عباد الله مجل أنه في يوم الأيام أطلق طلقة ولا ركب طيارة ولا عقيل الكلام الفارقة؟ ماذا الجنون هذه أخي؟ لكن السلطة المط كما قلت العجب ليس من هذا المجنون الذي آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك كأنه بيقول من أجل أن الله آتاه الملك جعل نفسه في مقام الله صدق حاله أنه صار إلى إيه الله قتله ببعوضة دخل في فذان جننت ومات شر ميته بفيروس الله يقتل أمة كامل يقتل حتى الحضارة هذه كلها فيروس واحد لو شيء عز وجل وأحقر من فيروس لكن المشكلة في هؤلاء الصاحليك المدوسين والذين يدافعون في حمية أيها الأخوة في حمية من الحماس والصدق بعضهم يبكي رأينا بعض هؤلاء في التلفاز يبكون بكاء مرن زي قال يوان كيف يتكلم في حقه يا أخي كيف يعني يلجأ إلى العفو أن يطلب العفو بطريقة حتى ما طلبهاش لا فيش شوح فيه طلب العفو لكن بمعنى مش حترشح مش كده قال لك كيف تحطوه في الموقف هذا الله أكبر يا أخي يا وثن أنت وثن وتعبدوا ثمن اسمعوا الآن الحديث أبو سعيد الخدري يقول كان صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أتاه في يوم الأية أجاه شوية فلوس ذهب فضة قعد وصار يقسم ما يخذ شيء دا النبي عاش وهو متى فخيرا قال له مني لا أصيب شيئا من مالكم هذا إلا الخمس والخمس فيكم مردود خمسي وخمس أهل بيتي أنا لكم دائما وهذا اللي حصل وعاش فخيرا وأهل بيته فقراء فاطم عليه السلام عاشت كذلك لم تفرح حتى بلباس واحد إيه؟ مثل سائر إيه؟ النساء أيها الإخوة أنا بقلها لا نريد هذه الطيبات نتركها لهم نحن لنا الآخرة بالأمس كنت أحد أحد إخواني في مجلس وبعض من يجلس الآن كان حاضرا. قلت له عجيب يا أخي ترم أنوف اناس ونا... من أجل أن معاويه انتقد مثلا. لكن لا ترم انوفهم من أجل أن فاطمة تسبنت محمد قل أين هذا قلت له شيخكم شيخكم كتب هذا في كتابه يقول فاطمة غضبت على أبي بكر من أجل فدك ثم أخذ يقرمط الكلام ويذهب ويعود إلى أن قال أيها الإخوة ها؟ بمعنى كلامه وضع فاطمة ومن يغضب لها فيهم مثل ممن قال الله فيهم فإن اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا ولذلك هذا الشيخ رحمة الله عليه اتهمه نفر من عظماء علماء الأمة في عصره بالنفاق قال له هذا منافق يقدح في علي وفي فاطمة لماذا؟ تقدح في فاطمة يا أخي تقدح في من أكو الأمة وأموال الأمة ليس في بنت محمد عليه السلام فاطمة الزهراء البتول أخذ هذا والنفوس المريضة يا أخي شيء لا يصدق يا أخي والله من يعلم احيانا واحد يقول لك أفضل أن تعلم تمرض تعتل لا تصدق ما تقرا وما تقع عليه عيناك لكن هكذا في قلوب منكوسه النبي يقسم شيئا اتاه يقول ابو سعيد الخدري فجاء احدهم فاكب عليه رجل طماحك مش قادر يمتلك اعصابه ذهب فضه يا للهول وجامد دحن فطعنه النبي نبي معاي سواك طعنك بطنه وروح وشلها بالعبد فولى الرجل خجل مسكين اخجل ولا انظروا الى رسول رب العالمين اتخاف اي يحيف الله عليك ورسوله سيصيبك من هذه المقاسم ما تخافش تعال اكب على رجل الرسول قبلها من تحت قبل ايده جاي يقبل الذهب في كل مكان هذولا فطعنه النبي فولا الرجل فقال النبي ارجع ارجع تعالي يا عبد الله اقتد مني النبي لم يره انتبهوا حتى نفهم الدين الصحيح يا اخي ضاع الدين الدين يضيع مع هؤلاء المشايخ فتن الناس يتحدثون عن الفتنه يتحدثون عن الفتنه يقول كل من يسعى في الفتنه والفساد سوف نرى من المفتون ومن المفتن ومن دعاة الفتنه امثالك ايها الشيخ عفى الله عنك فتنتم الناس يا اخي في دينهم وعن دينهم هذا الدين الصحيح هذا دين العدل محمد بعث بالعدل بالخصاص المستقيم اليس كذلك والنبي علم بالعدل الذي أشربه في قلبه النبي أشرب العدل والقصد عد قال له اقتد مني ما دخل الرجل لا يا رسول الله قد عفوت نعم نعم فعل قد عفوت حقي كنت تستطيع أن تزورني بكلمة طعنتني بعرجون في الحقيقة ما كان السوا حتى يكون دقيقا في النقل فالنبي يعرف أن الله سيسأل عن هذه الطعن يوم القيامة اما ان تعطوا ولي الامر فتوى مفتوحة اقتل ابد ازجن صادر افعل ما تريد وما تشاء وما يحلو لك اي فتوى دي؟ هذه اي دين هذا يعني ممكن فقيه ستاليني في عهد ستالين اه فقيه احمر يعطي فتوى زهاري يقول ستالين انت بخير افعل ما تشاء وتعرفون حديث ابن هي غزية يوم بدر الصحابة الجليل بدري هذا وشاهد المشاه وشاهد خيبر بعد ذلك بسنين كان منسلا يعني ناتئ المنصصص طال شوي هيك بطنه وكاشف ببطنه بالعمدة رضل ذكي والنبي يعدل الصفوف وبيده سواك فطعن به في بطنه قال له ادخل في الصف اعتدل يا سواد ماذا هذا قال له مجيش هنا نظام قال له يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالعدل فاخذني تعال شوف يا رسول الله تعال شوف يا سواد ابن غزية ماذا يفعل برجال أمة محمد اليوم في سجون العرب في شوارع العرب وبالمتظاهرين السلميين ماذا يفعل بهم وكيف تهتت أعراض الرجال في السجون الزنازين في أي بلاد سافلة يحدث هذا في بلادنا في أي بلاد حقيرة يحدث هذا في بلادنا لأن بلدا يسمح بهذا بلد حقير وسافل إذا أراد أن يصبح بلدا كريما ورفيعا فليطهر نفسه من هؤلاء الظلم الاوغاد فأخذني بعثك الله بالعدل فأعطاه النبينا وله السواك قال اقتد يا سواد مباشرة اختب صحيح حدك حقه حقه يتبع قال يا رسول الله لم تنصفني لماذا قال انت طعنتني وبطني عار طعنتني وليس على بطني قميص فكشف النبي عن بطنه الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه وقال اقتد يا سواد فاقبل الصحابي الجيل على بطنه يقبله ويبكي فقال الرسول ما اردت الى هذا يا سواد قال يا رسول الله قد حضرني وفي رواية قد حضر ما ترى ولا آمن الموت فأحببت أن يكون آخر العهد من منك أن يمس جلدي جلدك فدعا له النبي بخير يعني العظم أم هؤلاء هذا لا يمكن أن يكون عبدا ذليلا أنا, أنا أضمن لكم نحن الله أعلم نسمع بيطلع من هنا الله أعلم هؤلاء لا جيل يتربى على هذه النصوص على هذا الفهم والله العظيم يدق سروح الظلمة لا يمكن أن يصبر عليها ليلة لكن نحن تربينا على الأفكار مختلفة على مقولات مختلفة تماماً زيفنا واستنزفنا وضحك علينا وغسلت أدمغتنا أمثال هؤلاء الشيوخ من عباد الأوثان عباد السلاطين ابن مسعود يقول رضوان الله عليه كنا في بدر كل ثلاثة على بعير نتعاقبه ما فيش بعران عندهم ثلاث مئة خمسة عشر واحد وحدود ستين سبعين بعير كل ثلاثة على بعير نتعاقبه فوق. وكان أبو لبابا وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وآله كان هم بتعاقب مع الرسول حتى الرسول حتى الرسول قائد الجيش وزعيم الأمة ورسول رب العالمين لا يزال وحي الغض الطالية تنزل عليه في اصابحه وأمسيه قال وكانت عقبة رسول الله الدور تبعه الراية العقبة ها؟ ها يعني الدور فقال يا رسول الله نحن نكفيك تركه ونمشي فقال لست ماء بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما أجر قال له أنا أريد أجر حكاية دنيا هي وهي لو النبي بده هيله وهي لمان كان خلاص صلخ جل باب النبوة وحأشاه وكله إلى يوم الدين وكان عاش ملكا من أول يوم من أيام إيه مكة لما قلوله إن شئت ملكاً ملكناك وإن شئت مالاً وإن شئت زوجة الحزنة وان كان مستحيل الشامس والقومة وعرفوا القصة كلها ما بده ما بده الآخرة بده العدل ونبوه وعدل بس إلى للدنيا لكي تسعد بها الدنيا وأهل الدنيا لست ما بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما لذلك لما كنت ولا أزال والله العظيم استنكف وأستنكر ولا يعجبني أن تحجز المقاعد في أي حفل أو ملتقى إسلامي لأُناس دون أُناس، لا يعجبني هذا، وأنا أستنكرهم من برسوله. وعقول للمسلمين والإسلاميين دعوكم من هذه المضاريات الكاذبة، المراعية. من حضر أول نجس أول، يحضر عالم مجلس في السطر الخامس، أيش المشكلة يا أخي؟ فالسطر العاشر يبقى حالما العالم عالم، لو قاعد قدام ولا قاعد آخر واحد، ولا من الصحيح. الرسول كان يجلس حيث انتهى به المجلس. لم توطن له المجالس الرسول ونهى أن توطن على المجالس وهذا مجلس لفلان بضلوا في المسجد وفي في كده ما محفوظ له ما في الكلام هذا يا أخي يجلس حيوث انتهى المجلس أراد أن يعلمهم أننا إخوة نتعاون على البر والتقوى ونتناكر في الإثم والعدوان ونتناهى هذا الرسول لم يكن وثنا لم يكن صنما لم يسمح بتوثينه وتصنيمه يعني بتصنيم نفسه لم يسمح بهذا صلى الله عليه وسلم. وأصحابه صاروا في نفس السكة كلمة عمر العظيمة أنه لا يبلغ الذي حق في حقه أن يطاع في معصية الله شوف الكلام البليغ الفصيح بجملة واحدة لا يبلغ الذي حق في حقه أي واحد إيش ما يكون أمير مؤمنين أمير مؤمنين ايه ما عندوش صلاحيه ان يطاع في معصيه الله لانه حقه شو حقه حق ان يطاع في الطاعه وان يعصى في المعصيه وقد يقاتل وقد يعزل وقد تدق عنقه هذا دين الله وقد فعل هذا الصحابه وابناء الصحابه واتباعهم فعلوا هذا وتهمبوا به دائما ايها الاخوه ما في وثنيه انها ما في عباده اشخاص ليس لكم الامر شيء الله يقول لرسول الله الأصل المسافة ايه واحدة هذا رب وهذا عبد بعدين التفاوت بصير من جهتك بماذا؟ بالتقرب يا الله بالعبادة والطاعة وملازمة الأمر الإلهي هذا هو وإلا كلنا عبيد عنده لا إله إلا هو ما في ناس منا أولاد للرب أصطفر العظيم وبعضنا أحفاد لله وبنات وبعضنا لا عبيد كلنا عبيد لكن العدل سيف مسلط على الجميع قبل أيام أحد إخواني يناقشني في القذافي الملعون هذا وجماعته وانا ارد عليه في اشياء تختص بالقتل والتكفير قلت له ما في قلت له حتى القذافي وقد ثبت عليه ما ثبت طبعا مما يخرج من المله لكن لو لم يثبت عليه والله العظيم لن افوه بكلمه تكفيره اسال عنه يوم القيامه ما في يا اخي اوحاربه اعلن أو بايه بعنائي له بمظالمه لكن اذا ما ثبتش عليه كفر بروح له كافر واحد من كتائبه ما ثبتش عليه ما يوجب القتل لا افتي بقتله ولو اعطفتها بالجمله وبعد شوي يمكن ساعة لما الأخ ما يستوعب منطقي قلت له هذا الدين يا أخي أنت لا تلعب ما في لعد بالدين هذا دين يجب أن تقوم بالحق وأن تقول بالصدق ففي مع العدو قبل الصديق الله قال أو الوالدين والأقربين حتى على أبوك وأمك لكن النبي يعلم أن معظم الناس يعجز عن هذا يكع عنه يفشل في الامتحان لذلك حديث عوف ابن مالك قال عليه الصلاة والسلام السلام إن شئتم أيها الناس أن أخبركم عن الإمارة أخبرتكم قال فقل فقمت له وقلت يا رسول الله بأعلى صوت أخبرنا عن الإمارة قال فقال عليه الصلاة والسلام السلام الإمارة أولها فتنة وثانيها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وعدل فيها وكيف يعدل في قريبه الناس مش أنبياء زي ولك الصفوة المستخلصة المختارة من أصحابه وهم قلة قال وكيف يعدل في قريبه لذلك قام عليه الصلاة وأبضل السلام يوما يصيح في الناس ويل للأمراء ويل للأمناء لا يتمنينه ناس يوم الخيامة انهم كانوا معلقين من ذوائبهم يترددون بين السماء والارض وانهم لم يلوا عملا لا تكون رئيس ولا وزير ولا مدير في جهاز حكومي كبير ولا كل هذا الهم والحزن لكن للاسف وثنيا كيف كيف يحاكم زعيم قتل الناس كيف يحاكم يا اخي السؤال كيف يحاكم وقتل الناس قال لك آم هو المخفي المخفي الثاو في الكلام أنه هذا زعيم يعني يعني يحيي ويميت انتبهوا الزعيم من حقه أن يحيي فهو يوميت من حقه فإذا أحيى بعض الناس تركهم وقتل بعض الناس فهو زعيم بالبقله يعني بسوغله يجوز له لماذا لا؟ لو كان هذا الرجل وثني يفكر بعقلية محمدية قرآنية إسلامية لو طبع الإسلام هذا وسمع شيء بنفعه في المساجد من يومه كان يقول لك لا يا حبيبي. والله لو ثبت أن الزعيم قتل فردا واحدا ظلما يحكم به يقتل حشب يجيبه على المشنقة أنا قلت لإخواني ولناس من الإخوة السوريين محترمين يعني وعندهم موقف هكذا قلت لهم يا إخواني لو هذا الرئيس السوري بشار الأسد في أول أيام إيه الهبة هذه والثورة في درعة ابن خالته هذا يقال أنا مش محقق ومش إيه خبير لكن سمعت من ناس موثوقين قالوا ابن خالته هذا قتل ثلاثة بيدي بالمسدس وعاطى اوامر بالقتل فخوت الباقي في اوله ايه ياتي الرئيس السوري اللي بده الاصلاح واعد بالاصلاح ممتاز هنا في قانون وفي ضمير وفي شريعه وفي اعراف مباشره تجرى له محاكمه ثبت عليه ذلك في منتصف إيه البلد يعدم بدنا نشرفه كعسكري تعدموه رصاصه في راسه كان سكت الناس كان حس انه هذا الرئيس السوري عنده نيه صادقه بده يغير عليك كذلك هذا النظام الآن في سوريا لم يجعل لا أقول أنا مثلاً لست متعاطفاً معه ونحن وضعت موقفي ولا يمكن وحاشا إلا أن ألقى الله وأنا متعاطف مع هكذا نظام قلت هذا نظام متغول وفاسد ومفسد ودموي ومخيف ولكن التوقيت لم يعجبني سوريا مأمور بها متآمر بها وعليها ايها الاخوه وطبعاً حدوث فوضى الغيب لا يعلمه إلا الله المرجح أنه حصير في فوضى لماذا ما في أحزاب إخواني في سوريا ممنوع فش الحزب واحد وحيد متأل حزب البحث العربي الاشتراكي أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة ما في غيره ما في أحزاب ما في هياكل حقيقية العمل فطبعا طبيعي طبيعي أكثر من طبيعي إذا زال النظام فجأة بأي ضربة آ أيوة الإخوة أنه صير في فوضى أنا متأكد أنا مترجح لدي أحد ستدخل قوى هي التي تتآمر بهذا البلد من سنين واضح تآمرها يا أخي ستحدث فوضى ليست في صالح سوريا ولا في صالح الشعب السوري ولا في صالح المنطقة وكثيرون قالوا بهذا لكن صدقوني الذين قالوا هذا الكلام تعاطفا مع الشعب ومع الأمة السورية ومع الأمة العربية وليس مع النظام المجرم الفاسد المفسد الدموي كل يوم يثبت أنه دموي يا إخواني بأل برهن جديد يعني يجعل في الأخير هؤلاء أصحاب هذا المنطق لا يجدون إيه سببا لأن يشكو مزيد سكوت ما خلاص احترقت كل الأوراق ما ننفعني أخي قال عدبو على علم بشارة وطلع عميل إسرائيلي وطلع مخابرات عزم بشارة المفكر القوم العرب المناضل صار فجأة بضربة إيه حظ سبحان الله من عملاء إسرائيل لأنه انتقد النظام السوري بطريقة أكثر إي وضوحا لماذا أنت لأنه يرد دماء تسي لي إخواني كل يوم في الجمعة الماضي أكثر مئة مجزرة مجزرة حقيقية يا إخوان لماذا قالك مندسون آه هؤلاء المندسون لا يندسون إلا أي على البنايات الحكومية وبعدين هؤلاء المندسون تستطيع أنت أو أنا أن نصورهم بالكاميرات بالآيفون نستطيع بس الأمن السوري اللي حط نس كلها تحت الأرض مش قادر يصورهم صح ومش قادر يقنصهم ومش قادر يخذوا محقق معهم ويعرفين بحقهم مش قادر ويصورون دائما صح وعلى البنايات الحكومية يا أخي الناس لها عقل لا تستطيعون إيا أن تستغبوا الناس إلى أخذ الطريق قد يكون هناك بعض المندسين أنا لا أكذب هذا بعض المندسين لكن محال أن يكون كل من قتل ويقتل برصاص المندسين فقط لا برصاص الأمن برصاص قوات الأمن يقتل الناس يا أخي لماذا؟ أعطى الناس فرصة أن تعبر عما ما قال لك هؤلاء مغرر بهم طب تعال غرر بنا هنا نحن, نحن في نفس الآن تعال غرر بنا لكي نخرج نموت مستحيل والله العظيم الناس لا تخرج لكي تموت وتفقد عيونها وأطرافها وأعضاءها وأوداءها وأولادها واحبابها وأصدقاءها إلا من أمر أكبر من أن يعبر عنه عليك أنت هنا إنسان موجود في النمسا في أوروبا مستعيح وميك شارب مكفول ومكفي إنك تفكر بهذه العقلية وقل ما الذي يدفع الناس إلى أن يخرجوا الموت الأحمر الزؤام تفقدوا حياتهم وأطرافهم ما الذي يدفعهم أكيد إحساس بالقهر فظيع لا يحتمل قهر وظلم يشوف بعض الاوثان ايها الإخوة اكلوا كل شيء وتسيدوا على البلاد والعباد تاريخهم تاريخ فساد وافساد وما زالوا مستمرين ويعطون الامر بذبح الناس الى متى ونفس الشيء يحدث في اليمن وفي خيبر فتنه يصير فيها الحليم حيران العاقبه لا يعلمها الا الله انا اقول لكم لكن اقدر ساقولها كلمه من ضميري اقدر وقلت لاخواني في الايام السابقه إن كان هناك مؤامرة وغير بعيد أن تكون مؤامرة بس مش مؤامرة تخرج الناس ليتظاهروا لي لا لا لا مؤامرة بالحكمة هذا لكي يذهب لأهداف طبعا استعمالية كبرى معروف لكن مش تقول لي مؤامرة أخرجت الناس لكي يتظاهروا هذا كذب كلام فارغ هذا لا لا يسوق على أي إنسان أبله آه إن كان هناك مؤامرة بالبلد وبنظام البلد أكثر من أنجح ويعمل على إنجاح هذه المؤامرة النظام نفسه أنا سأقوله شهادة إلا أنت أيها النظام والله العظيم المجرم رقم واحد في حق نفسك وفي حق البلد وفي بطريقه بطريقة تعاطيك مع ثورة الشعب السلمية كان يمكن أن معها بطريقة حضارية بطريقة نوم عن الصدق في الإصلاح وعلى فكرة قضية الإصلاح والإصلاح الموعود برضو بالدحك ضميري شهاده لله أيها الأخوة عقلي لا يتسع أيها الإخوة لاحتمال هذه الخلطة المتنافره غير الممكنه طغيان مع إصلاح ممكن؟ مش معقول الإصلاح ليكون إلا من الصالحين انتبهوا. من المستحيل أن الفاسد والمفسد يعمل على إصلاح حقيقي صحيح? حتى الفساد الأخلاقي مش الفساد المالي وطبعه الفساد المالي سبب كبير هو سبب عظيم رئيس في الفساد الأخلاقي الفساد المالي طبعا فساد المالي كما قالوا قبل هيك يجعل الناس يقتلون يجعل الناس يعتدون يجعل الناس يقتصبون يجعل الناس يشحدون وهذا أكبر فساد وما يجعل الناس يزنون ويقوم حتى في زمن المحارم لأنه ما في فلوس لا تأكل لا تشرب تعلم لا تتزوج تستحيل إلى إيه إنسان ضائع وتابع علشان جماعة تتبتاح بالمليارات التي لا تعرف عدها ولا حصيها مليارات موزعة في بنوك العالم حول الأرض في القارات الأربع أيوه الإخوة هذا هو الفضل النبي قال صنفان من أمتي لم أرهما لا يريحون ريح الجنه ولا يحشموها هم موت محمد لما يكون بيصلوا رجال في اول بدا بالنساء قال النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات تمشوا بتتمايل وبتمايلها تميل قلب إيه؟ الرجل المفتون الضعيف او الشاب العزب بميل تحدث له فتنه في قلبه هذه مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت هذيك وفير والفزور هذول هي في راس يعني ليش ما كانش هذا ايام الرسول ما في امره عامل كوافيه وكذا في راسه النبي شاف سبحان الله يرى الغيب قدرة الله ولطفه قال هذا الصنف الاول ما في الفساد الاخلاقي والصنف الثاني ايها الاخوه ورجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها او يهبون بها ظهور الناس ليه رسول الله جمعت بين الاثنين واضح هذه متلازمة سندروم متلازمه الفساد السياسي والفساد الاخلاقي الطغيان السياسي، آه، والفساد الأخلاقي والاجتماعي. تقول الطغيان واستبداد والظلم ومديتاتورية وإصلاح، مش حيصير، مصارج ومش حيصير. عشان أكون واضح وأخ، أبرد إمتى خلاص انتهينا. نسأل الله النجاة لسوريا، والله العظيم والعصم لسوريا والكرامة والعزة بما يراه وحده لا إله إلا هو. لأن الذي أقدره ولم أفض إليكم إنه بعدين في آخر السنة هذه في السنة الجاية، آه، يعتدى على سوريا. أنا بقول لك الشعب السوري سيقول والله ما إحنا رفعين حتى حجرة ليأتنا الغرب والشرق وكل شياطين الدنيا لن ندافع عن كذا نظامه سيرى أن العدوان على النظام وعلى قوته ليست عليه وهو عدوان على سوريا كلها بس الشعب خلاص يكون طفح الكيل طفح كيله سوف يخضلونه هذا النظام مخضول والله العظيم ما واحد من الشعب السوري رافع قش يدافع عنه أنا أقول هذا النظام إذا كان بعض الرجال هنا بوصلوا الكلام باسمعوا أنا أقول هذا الكلام ونشوف أسأل الله ألا تصدق الأيام كلامي يعني لا أتمنى لسوريا أبداً سوريا عندها وزن انتبهوا وزن كبير جداً جداً في المنطقة كلها الوزن الأكبر لمصر ثم لسوريا هي هيك عبر التاريخ معروف الجناحين هذولا العراق راح من الزمان ضيعوا العراق مسكين مقر كبير فممكن وأنا بقول يمكن هذا سر اللهجة الناعمة واللغة ايه اللي فيها نوع من اللطف ده شايفين لا يشددون اللهجه عليهم صح النظام السوري في قتل الناس هذا الغرب الفظيع هذا الغرب الفظيع جدا والذكي جدا ليه كأنه يقول للنظام عندك ضوء اخضر لسه ما زال عندك امان في قتل الناس بورطوه بالزياده والله العظيم علشان بكرة لما نضربك عاد ولا تضربك اسرائيل شعب يقول لك إلى ستين داهيه خلصنا منك اسرائيل ارحم منك بتكون مصيبه طبعا فنسى الله اللطف لا اعرف كيف تتصرف هذه النظم وإيش العقليات طبعا وضح لدي حقيقه ان هذه النظم صدقوني والله لا عندهم مستشارون اذكياء ولا ناس اذكياء من اول خطاب للرئيس الدكتور بشار الاسد علمت انهم كذلك للاسف وانا صعقت ما يطلعش رئيس شعبه يموت يضحك لي مش معقول انا لم مصدق تضحك وعلى فكره هاي المقالات تتوالى وش بوست وغيرها قال لك ارتكب اخطاء فظيعه في راسها يضحك بدل أن تشنق وتقتل ترمي بالرصاص كل من تورط في قتل الشعب البريء الشعب الذي خرج بالحق وطالب بالحق خروجه بالحق ويطالب بالحق تقتل ما لماذا يا أخي اسمعوا رأينا الرجل الذي قتل ابنه بخلص حقوق بتفوق قتل أمامه ومنع وصعفه حتى نزفه ها يعني نزف دمه وهو مات وبعد أن ضرب الأب نفسه على ظهره ضربا مبرحا ثم اعتقل تقتل من أولاده شوف ما شاء الله العدالة وين يعني قتلنا لك ابنك وضربناك يمكن كسرنا ظهرك واخذنا اثنين من اولادك كمان وحنبهدل بك ايش الظلم هالي اخي ايش هذه فحش في الظلم ظلم فحش بقى نقول لك حرام وفتنة وعلى ذكر الفتنة حتى لا يفوتني ما هي الفتنة هؤلاء المشايخ يحرمون الفتنة قال لك الفتنة حرام الفتنة ملعونة هؤلاء ملعون من ايقظها وهي نائمة فتنة فتنة تضحكوا علينا زي البغي البغاء البغاء ايش, البغي؟ إيش الفتنة؟ نفهم في نوع من الغموض في تحديد المصطلحات معنى المصطلحات حان استفت الامام الشوكاني وهو يعني عالم متاخر في الثالث عشر الهجري قال لك الفتنه تتحدد بمعنيين بحالتين احفظوا هذا وجادلوا به علميا ايش الفتنه الفتنه بتؤدي لسفك الدماء وقتل الناس ونهب الاموال وهتك الاعراض هذه فتنه متى قال لك الفتنه تكون حين يقتتل فريقان لا يدرى المحق منهما من المبطل مين على حق مئة على باطل هذه فتنة أحسن لك ألا تسعى فيها لك مش عارف لذلك لما سئل عبد الله ابن عمر قيل له من هي الفئة الباغية وعجبي ابن عمر لم يعرف عجبي لذلك انتبهوا. ما في تقديس للأشخاص ابن عمر مش عارف بس الأمة كلها عارفة احنا عارفين معظم الصحابة على الإطلاق خانوا عارفين الفئة الباغية فئة معاوية أكثر علماء أهل السنة حكوا الإجماع على أن الفئة الباغية فئة معاوية ابن عمر ما عارفه كان لك أنا مش عارفه قال له من هي الفئة الباغية فقال للسائل والله لو علمت الفئة الباغية ما كنت أنت ولا غيرك أسرع إلى مقاتلتها مني الأمر مشتبه علي طيب أحنا الأمور مش مشتبهة صح؟ الأمر واضحة واضح وين الظلم وين العدل من الظالم من المظلوم هاي الحالة الأولى والحالة الثانية يقول الشوكاني الفتنه ها تكون حين يحترب فريقان أو طائفتان كلاهما على باطل فتنة ابعد طب ضلت حالة ثالثة بالعقل ها؟ ها. يحترب فريقان أحدهم على حق والآخر على باطل ما في فتنة يا حبيبي يجب عليك شرعا أن تناصر المحق وإلا ستلقى في نار جهنم يوم القيامة ممنوع لذلك لما يتكلم عن فتنة يقول له ايه؟ فتنة بتضحك عليه أنت ما هي الفتنة حدد لي الفتنة يا أخي شرعا فقا علما كل شيء فتنة فتنة فتنة م مناصرات فتنه فيسبوك فتنه كلام خطبه هذه فتنه خطيب فتنه يقول لك كل شيء فتنه تنطق بالحق فتنه ونسينا ايه احاديث ايه التامر والتناهي والشيطان الاخص نسال الله تبارك وتعالى ان يطلق لالسنتنا بقول ما يرضيه وبما فيه نفع الامه وصلاحها واسعادها وكرامتها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يخبر التوبه عن عباده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 أن يري الناس حقيقه صدق نيته ان كان لديه شيء من صدق في محاسبه كل من قتل الناس وسفك دمهم ولن يفعلوا في احد سيدة في الحقيقه كتبت وهي من حزب البعث العرب الاشتراكي هي عضو عامل فاعل نشط كتبت في تشرين وتناشد الرئيس الدكتور بشار أن يحاسب الذين يتوردوا في قتل الناس فصلت من عملها مباشرة أي فرصة؟ لم تتركوا فرصة لأحد لم تترك حتى فرصة نقول لهذا النظام لأحد أي أن يتعاطف أن يتعاطف مع الحكمة مع التحدي ألا ندري ماذا نقول لسنا نؤلم ولسنا نحرض لكن ندعو الله تبارك وتعالى والله العظيم ندعو الله تبارك وتعالى أن يقينا ويقي سوريا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يختار لها ولشعبها الحر العربي الكريم المسلم ايها الاخوه ومسيحي ايضا بكل طوائفه ان يختار لهم ما فيه خيره في الدنيا والاخره اللهم امين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لاعدائك نحب وحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام وبأهله خيرا فكله خير معين ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيتاء ذي الق وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخن الصلاة